رونا بالاتحاة جاني خبر من بعد غيبه النور عكر ا زادي بعد ما كنت مسرور واخا تعبك ر ل ه و هدت عالشور 「なんであぶりかな」<音楽><音楽> الطيب ماشور لا مايهزكري ياشيخ منصور ذو لي بنات اضب في كل لوقاتي أ ن ت م فعتم ل ف ع ل واضح ومشهور 俺は一人で一人で一人で一人で一人で一人で一人で 「わかるぞ」「ゆっくり」「ゆっくり」「ゆっくり」「ゆっくり」「ゆっくり」「ゆっくり」「ゆっくり」「ゆっくり」「ゆっくり」「ゆっくり」 وحنانا اللي نجمع الحق بثباتي رفعت اسم الدار ف ا ق العلالي そう。<Yeah. S 2> yeah.